حصريا ً على موقع نداء ا ل إ س ل ا م الحمد لله الحمد لله وكماله أ ش ه د أن ل ا إله إ ل الله ا وحده لا شريك له كل شيء هالك إ ل ا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون وشهد أ أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وما قل وكفى خير مما كثر و أ ل ه ى و أ ن ما توعدون ل آ ت وما أ ن ت م بمعجزين ا خ و ة ا ل إ س ل ا م تعلمون أ ن هذه ا ل ح ي ا ة التي نعيشها ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن م ا هي ق ن ط ر ة نعبرها إ ل ى لقاء الله عز و جل وبعد هذه الدار هناك الدار الاخره و لذلك ينبغي على كل مكلف مسلم بالغ عاقل أ ن يدرك هذه ا ل ح ق ي ق ة تماما وهي أ ن ن ا ما خلقنا في هذه الدار لنحيا ح ي ا ة ليس بعدها ح ي ا ة إ ن م ا خلقنا في دار امتحان وابتلاء وهي كما يقولون أ ن ه ا م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة هذه الدنيا هي م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة فاليوم عمل و غدا حساب و اليوم نزرع و غدا الحصاد و ما منا من, من أ ح د إ ل ا و سيكلمه ربه جل جلاله ليس بينه و بينه ترجمان فينظر ذات اليمين فلا يرى إ ل ا ما قدم و ينظر ذات الشمال فلا يرى إ ل ا ما قدم و ينظر أ م ا م ه قدامه تلقاء وجهه فلا يرى إ ل ا النار تلقاء وجهه ف ا ت ق ا ل ن ا ر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره فمن لم يجد ف ب ك ل م ة ط ي ب ة هذه ح ق ي ق ة لذلك ينبغي أ ن يدرك العبد أ ن ه إ ن م ا خلق للامتحان والابتلاء الذي خلق الموت كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا أ ي أ خ ل ص ه و أ ص و ب ه أ خ ل ص ه ما كان خلصا لوجه الله عز وجل خالي من الرياء وابتغي به وجه الله عز وجل وخلا من الرياء و ا ل س م ع ة فكفى بالله جل جلاله شهيدا وكفى بالله عز وجل حسيبا و أ ص و ب ه ما كان على ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل إ خ ل ا ص مع المتابعه هما شرط قبول العمل من المؤمنين بعد ا ل إ ي م ا ن شرطان إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله و م ت ا ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ف ر ا د الله عز وجل معبودا و إ ف ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم متبوعا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة وهو تجريد قول اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله واشهد ان م ح م د رسول الله اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله اعبد الله مخلصا له ديني اشهد ان م ح م د رسول الله كما أ ن ن ي اقر له بالرساله ف إ ن ن ي أ ع ل م أ ن ن ي لا بد أ ن أ ع ب د الله على طريقته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعموم قول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة إ ل ى غير ذلك من ا ل أ د ل ة ا ل ك ث ي ر ة و إ ن ت ط ع و ه تهتدوا م ا ي ط ع الرسول فقد أ ط ا ع الله قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله في ا ل ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل أ خ و ة هذه ت و ط ئ ة للكلام عما أ ع د ه الله للمؤمنين في ا ل آ خ ر ة كما تعرفون أ ن الناس في الدنيا ليسوا على ش ا ك ل ة و ا ح د ة منهم المؤمن و منهم غير المؤمن الكفار و المنافقون و الفساق كذلك فهذه الدنيا الناس فيها ليسوا على ش ا ك ل ة و ا ح د ة و الله ما أ ر ا د ه ا أ ن تكون الخلائق على ط ر ي ق ة و ا ح د ة و لو شاء الله لجعل الناس أ م ة و ا ح د ة على إ ي م ا ن و على غير إ ي م ا ن لكن الله عز و جل سبقت كلمته ل أ م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن فلا بد النار لها ملؤها و ا ل ج ن ة لها ملؤها ف ا ل ج ن ة للطائعين للمؤمنين للموحدين ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من هذه ا ل أ م ة من الامم ا ل س ا ب ق ة والنار للكفار والمنافقين ولعوذ ا بالله النار ما خلقت لنا إ ن م ا خلقت ل ل ك ف ر ي ن ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منها فقال واتقوا النار التي أ ع د ت للكافرين ما هي لكم إ ذ ا سلكتم مسالكهم فيوردكم الله مواردهم معروف عصاه المؤمنين يطهرون لم تنفعهم شفاعه شافع أ و ماتوا من غير ت و ب ة أ و اقترفوا ش ي ء من الكبائر ولم يقم عليهم حد وستراهم الله ف أ م ر ه م إ ل ى الله جل جلاله ف إ ن شاء عفى عنهم و او نفع... يعني ينتفعون ب ش ف ا ع ة شافع و إ ل ا ف إ ن ه م يدخلون النار يهذبون ل أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة لا يدخلها إ ل ا من طاب ب ا ل إ ي م ا ن و م ح ب ة الله و معرفته وتوحيده و ا ل ا س ت ق ا م ة على ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه و سلم حذر الله من النار و لذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل م س أ ل ة م س ا ل ة خاصه اننا أننا ن ع ي في ش زمن غربة يعني هذا الكلام أ ه م ي ت ه في أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يستوحش من أ ن يكون مع فريق المؤمنين و لا يغتر ب ك ث ر ة الهالكين من أ ت ب ا ع المذاهب ا ل ه د ا م ة التي أ س س ل ه ا الكافرون والمنافقون من ك ف ر ة أ ه ل ا ل كتاب ومن الوثنيين ل ل أ س ف الشديد فلا يغتر ب ك ث ر ة الهالكين ولا يستوحش من ق ل ة السالكين إ ن م ا الذي يعنيه هو أ ن يكون من الناجين يعني أ ن يكون من الناجين ل أ ن ه كلما اقترب العالم من قيام ا ل س ا ع ة كلما اشتدت غ ر ب ة الدين والمستقيمين هذه ح ق ي ق ة هذه لو نطلع ا ل أ ح ا د ي ث اللي عليها و ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا ما يكفيها س ا ع ة ولا ساعتين ولا ث ل ا ث ة لكن هذه يعني خ ل ا ص ة هذه هذه مفادها أ ن ه لا ي أ ت ي زمان إ ل ا والذي مضى خير منه حتى نلقى ابا ا ل ق س م و قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا و سيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء و كما يقول ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله يبين غ ر ب ة الدين و ا ل إ م ا م ابن القيم بيننا و بينه أ ك ث ر من س ب ع م ا ئ ة س ن ة يقول ف ا ل إ س ل ا م أ و فالمسلمون في زمانهم بين أ ه ل ا ل أ ر ض غرباء ق ل ة و المؤمنون بينهم غرباء يعني أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ل أ ن معروف ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م مراتب الدين الايمان إ الإسلام ا ل إ ح س ا ن يقول فالمسلمون بين أ ه ل ا ل أ ر ض غرباء عوامهم و علماءهم و مخلصوهم و هم غرباء كعموم إ س ل ا م و المؤمن و المؤمنون بين المسلمين غرباء اللي هم حققوا ا ل إ ي م ا ن في ص و ر ة ع م ل ي ة يعني كانت قلوبهم ع ا م ر ة ب ا ل إ ي م ا ن و ظهر ذلك في أ ق و ا ل ه م و افعالهم و أ ح و ا ل ه م فحققوا ا ل إ ي م ا ن فارتقوا ر ت ب ة ارتقوا في الدين ر ت ب ة استمكن ا ل إ ي م ا ن من قلوبهم فتملك حواسهم و جوارحهم فكانوا مؤمنين قولا و فعلا و اعتقادا بما تعنيه ا ل ك ل م ة هؤلاء ق ل ة في أ ه ل ا ل أ ر ض في أ ه ل ا ل إ س ل ا م قال فالمسلمون بين غيرهم فالمسلمون بين اهل الارض غرباء قله و المؤمنون بينهم ب ي ن المسلمين ا ل آ ن غرباء قال و العالمون بينهم غرباء تجد مؤمن لكنهم لا العين ع ا م ي ف إ ذ ا الله من عليه بالعلم طلب العلم و كذا فهم أ ي ض ا يصبحون غرباء و المسلمون بين أ ه ل ا ل أ ر ض غرباء و المؤمنون بينهم غرباء و العالمون بينهم غرباء و العاملون بين العلماء غرباء يعني من يعمل بعلمه هذه إ ش ك ا ل أ ه ل ا ل أ ر ض هو كيف أ ه ل ا ل إ س ل ا م كيف نجرد ا ل إ س ل ا م كيف ننقل ا ل إ س ل ا م من مجرد ث ق ا ف ة و معلومات و كذا إ ل ى واقع نعيشه و ا ل أ م ث ل ة على ذلك تطول ا ل ت ب ا ي د اللي موجود فيه فينا كمسلمين اختلاف القول عن العمل و الفتوى عن التقوى فعندنا نماذج نماذج م ؤ س ف ة فالعالمون غرباء و العاملون بعلمهم بين العالمين من المؤمنين و المسلمين غرباء قال و المخلصون بينهم غرباء اللي يعمل لله و يتكلم لله و يدعو الى الله على نور و بصيره و يحتسب ا ل أ ج ر عند الله قله فمنا من يرى نفسه في العمل و منا من يركب م ط ي ة العمل أ و العلم إ ل ى أ م و ر ربما تكون يعني يسعى إ ل ى جاه أ و وجاه أ و منصب د ر أ او ما درى د ر أ او ما درى ف إ ن ه ربما يدخل هذا عليه أ و ربما يعني يعمل له ابتداء الشاهد هو قوله رحمه الله تعالى فهي غ ر ب ة في غ ر ب ة في غربه, غربة خواص اهل الايمان و إ ن شئت فقل و ح ش ة في و ح ش ة في و ح ش ة ولذلك أ ص ب ح من المهم أ ن ا ل إ ن س ا ن يعرف حجم الدنيا حتى لا يفتتن ويعرف ما وراء الدنيا أنه بعد الدار دار ونحن كلنا في حاله امتحان نحن ا ل آ ن مثل الناس في لجنه اختبار أ و ينتظرون س ا ع ة الاختبار فمترقبين ح ذ ر ي ن خائفين يقراون يحفظون يعملون يخلصون كل واحد ينتبه ل خ ا ص ة نفسه كل واحد ينافس لانه وهذا هي ل غ ة ا ل ق ر آ ن سابق و الى إ م غ ف ر ة من ربكم و ج ن و س اذا ر ع المساله فيها مسارعه فيها م س ا ب ق ة كل هذه أ ي ض ا ً لا زلت في ا ل ط و ط ة الحق احنا ما عندنا موضوع متفقين عليه لكن ال الذي يعني حضرت الماشي هو قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الى أ ن قال ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما ت ك ذ ب ا على أ س ا س أن ا ل ق ر آ ن يا اخواني هو الـ الـ الـ الـ الـ الشيء الذي إ ذ ا تعلقنا في ه في زمن ا ل غ ر ب ة الله سبحانه وتعالى ينجينا هو حبل الله الممدود من السماء ل ل أ ر ض فمن تعلق به نجا المخرج من كل ف ت ن ة الله وهذا حبل ه الممدود إ ل ي ن ا ا ل ق ر آ ن ولا يستغنى ب ا ل ق ر آ ن عن ا ل س ن ة عندما نقول ا ل ق ر آ ن نقول و ا ل س ن ة لماذا ل أ ن ا ل س ن ة هي بيان ا ل ق ر آ ن هي بيان ا ل ق ر آ ن ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي تمثل ا ل ق ر آ ن خلقا فكان خلقه ا ل ق ر آ ن فكان يتمثل ا ل ق ر آ ن في كلامه وعبادته و أ ح و ا ل ه أ ف ر ا ح ه و أ ت ر ا ح ه ودعوته وجهاده وبيعه وشرائه وحبه وبغضه على مستوى البيت ا ل أ س ر ة المسجد ا ل أ م ة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج وهذا أ ي ض ا منطوق ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر ى لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م و إ ن ك لعلى خلق عظيم ا ل ق ر آ ن هو خلقه صار س ج ي ة ولذلك قال تعالى تعالى للسائل او َ ما َ ق َ ر َ أ َ ت َ ا ل ْ ق ُ ر ْ آ ن َ قرات ا ل ق ر آ ن قالت فذاك خلقه ق ر آ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك لا يستغنى ب ا ل ق ر آ ن عن ا ل س ن ة ل أ ن ه ا ل ا ز م ة فتقيد م ط ل ق ة و تفسر ما أ ج م ل ه أ ن ا أ ق م ا ل ص ل ا ة لكن الصبح والظهر والعصر والمغرب من ن ج ي ب ن ا وركعتين واربعة و ركعتين و ا ر ب ع ة و ث ل ا ث ة فكل ا ل س ن ة هي البيان ا ل س ن ة ا ل ز ك ا ة ا ل أ ص ن ا ف ا ل م ز ك ا ة و النصاب و اشتراط النصاب و حولان الحول و والم... المقدار الواجب في كل صنف النصاب و المقدار الواجب فيه و, و... و... إ ل ى اخره من ي ن ف جماعه لما نقول ا ل ق ر آ ن يفهم ا ل ق ر آ ن والسنه الشارحه ل ل ق ر آ ن إ ل ى آ خ ر ه ولذلك عجيب عجيب عجيب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا يعني كان مع الله في اتصال ب ا ل ق ر آ ن دائم كان ا ل ق ر آ ن جليسه كان ا ل ق ر آ ن العظيم جليسه و مؤانسه في هذه ا ل غ ر ب ة و من أ ن س بالله فلا و ح ش ة عليه قيل لاحد الصالحين أ ل ا تنام قال إ ن عجائب ا ل ق ر آ ن أ ط ر ن ن و م و أ ن ش د أ ح د ه م يقول منع ا ل ق ر آ ن بوعده ي ووعيده م ق ل ل ع ي و ن بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب و ت خ ض ع أ ح و ا ل ع ج ي ب ة لما تقراون السلام أ ن ا اخترت هذه ا ل آ ي ا ت يعني سبحان الله على أ س ا س ان ا ل إ ن س ا ن كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن ف إ ن ضاقت بك الدنيا ولم يكن لك بها وطن وترسم غريب يا ايها الغريب فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلنا ا ل أ و ل ى وفيها المخيم الحادي حاد ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح يعني لا ا ل إ ن س ا ن يا اخواني لما يذكر ا ل ج ن ة وما فيها من النعيم وما اعده الله للمؤمنين الموحدين الدنيا دي تتضاءل أ م ا م ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما كان يمر على آ ل ياسر و هم يعذبون يقول صبرا آ ل ياسر إ ن موعدكم ا ل ج ن ة شف سبحان الله يهون عليهم هذا الذي ي ف ي ه في الرمضاء ضرب و شوي تعذيب يقول صبرا ً آ ل ياسره إ ن موعدكم ا ل ج ن ة عليكم س ل ا م و لمن خاف مقام ربه جنتان ليست ج ن ة و ا ح د ة و إ ن م ا هي جنات و جنان كما في البخاري و غيره من كتب ا ل س ن ة حديث عبد الله بن قيس في قول الله تعالى و لمن خاف مقام ربه جنتان و من دونهما جنتان قال النبي صلى الله عليه و سلم جنتان من ذهب من ذهب آ ن ي ت ه م ا و ما ف ي ه م تخيل كده أ ن ك في ج ن ة من ذهب سبحان الله لبنات من ذهب السرور يعني ذهب ذهب تخيل ا ل ط ا و ل ة دي ذهب فقال شتان بين طاوله وطاوله لكن تخيل أ ن ك حتى لو في الدنيا كرسي ذهب قلصات ذهب حواء ذهب بسم الله الرحمن الرحيم شيء عجيب قال جنتان من ذهب آ ن ي ت ه م وما فيهما يا سبحانه وجنتان من ف ض ة آ ن ي ت ه م ا و ما فيهما قال و ما بين القوم و أ ن يروا قال و ان ينظروا إ ل ى رب الى ربهم إ ل ا رداء الكبرياء على وجهه في ج ن ة عاد الحديث ر أ و ا أ ص ح ا ب السنن الا ابو الدرداء او ابا الدرداء الشاهد يا اخواني هو أ ن سلوان و أ ن س ن ا في هذه ا ل و ح ش ة في غ ر ب ة ا ل إ س ل ا م ا ل ث ا ن ي ة في هذا الزمن و كلما اقتربنا من ا ل آ خ ر ة كلما ازدادت ازداد ا ل إ س ل ا م غ ر ب ة أ ن ا كنت في الثمانينات جالس مع شيخ أ ن ص ا ر السنه ة ا ل ل رئيس ح م ه ا ل ر المركز العام كارثه الشيخ محمد عبد الرحيم رحمه الله و كان من محشوه ح الله س يعني ه ي معمر في الخير وفي ا ل د ع و ة ل ل ه في التوحيد وعجبت وهو يعني كان فوق الثمانين وعمرها أ ن يمكن ا ك ت في الثلاثين يعني كده فتعجبت أ ن ا يعني قاعد في مجلس في شيوخ كبار والشيخ و ه ذ ه ولا يقول ا ل إ س ل ا م ينحسر انحسر بسم ا ل ل الرحمن ا ل ي م لان ا ل إ س ل ا م لا يوجد مثل ه و ا ل إ س ل ا م في ز ي ا د ة رهيب و ق ا ع د ي ن ن ق ر أ عن أ م م تدخل ا ل إ س ل ا م لكن لينظر ن ظ ر ة و ا س ع ة واسعة شوف ا ل أ ر ض شوف أ ه ل الغو... المسلمون فعلا غرباء المسلمون فعلا غرباء أ ن ت لا تنظر إ ل ى بعض المظاهر الحمد لله و ا ل س ا ن خ ي ر وباقي لكن ا ل ح ق ي ق ة وسيعود غريبا ً كما بدا ف ا ل غ ر ب ة أ ي ض ا ً م ع ن ا ه ا تعني ل ن د ر ة ك ل ه في بعض بلادي يا اخواني جاني واحد تونسي في الحج كنت مرشد فعلا حملات الكويت فجاني واحد من الحجيج تونسي ي س أ ل سؤال عجيب قال شيخ أ ن ا لما أ ن ز ل أ ص ل ي الفجر شوف ا ل غ ر ب ة لما أ ن ز ل أ ص ل ي الفجر أ و ل يوم يسيبوني ثاني يوم ي ب ح ث خ ذ ن ي قلت له ب س ي ط ة غير المسجد ق ا ل ل ا مو ع ل ى المسجد على الشخص أ و ل يوم يمكن مو صاحي يمكن مو طبيعي يمكن منتشي لكن ثاني يوم شلون تصلي الفجر تعال انت من رواد الفجر يعني هكذا قلت الله يا أ خ ي أ ن ا ل أ ج د لك شيئا غير أ ن ي أ ق و ل لك ومن يتق الله يجعل له مخرج لا أ ص ل ا يقول لك تصلي ا ل ج م ا ع ة الحمد لله أ ن ت في الكويت والحمد لله يعني احمد ربكم بس لكن شوفوا ا ل إ ح ر ا ج حتى قال لي بعض ا ل إ خ و ة ن ه لما يذهب ر و ح ي إ ل ى هناك بعثات من الكويت يتصلون فيهم هناك بالسفاره ليش الناس عندكم تصلي ليش يعني المبتعثين عندكم يعني كانوا غريب الحجاب غريب الى اخره فعلا انا كنت ا ر ي ز ا ق و ل للشيخ لا لا فكلامت الشيخ صفا ل ل ه ارحمه كان لسه ما كان مسؤول عن ا ل د ع و ة م ا ك ا ن رئيس ا ل ج م ا ع ة قلت له ا ي كيف يقول الاسلام من حسر سامن حسر مش مستحيل سامن حسر سامن نفس قال انت كلامني مش الكلام、هذي. يعني على ويعني تجر غربة كذا هذا على الشيخ يعني طبعا ً يجوب العالم يروح المناطق اللي إ ح ن ا منشوفهاش يسمع ا ل أ خ ب ا ر أ ك ث ر من فعلا ً ا ل إ س ل ا م في غ ر ب ة فحادينا في هذه ا ل غ ر ب ة الاعتصام بحبل الله المتين والتطلع الى ال ال ما عند الله من النعيم هذا من ضمن ا ل أ م و ر التي تحدو ب ا ل إ ن س ا ن الى ا ل ا س ت ق ا م ة و أ ن يوثق صلته بالصالحين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها و م ر س ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه فلا أ ح د عليه ومن أ ن س بالله فلا و ح ش ة عليه من أ ن س بالله فلا و ح ش ة عليه مهما كان كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله ن ف ي سياحه سجني خلوه قتلي ا ش ه ا د ة جنتي في ص د ر ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن والعلم بعد و ا ل ق ر آ ن والعلم ل أ ن ه ق ي م ة ا ل إ ن س ا ن بما يعي بما يعي بما يحفظ بما يعلم بما يفقه فماذا يصنع العداوى ذ ا ا يصنع ع ل بي ولذلك نحن نحتاج إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر يا اخواني كزاد في زمن الغربه جنتان من ذهب انيتهما و ما فيهم تخيل الله جعلنا لكم من اهل يوم و جنتان من ف ض ة أ د و ن شوي يا بصر كام اثنين من ذهب و اثنين من ف ض ة يصيروا كام اثنين و اثنين كام <تصفيق> جنات و من دونهما يعني اثنين من ذهب انيتهما و اثنين من ف ض ة انيتهما و ما فيهما وفي اثر أ ن ه حديث أ ب ي الدرداء لما قال ولمن خاف مقام ر ب ي جنتان فابو الدرداء ي س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ولمن إ وإن ن زن سرق ق ا ولي من خاف مقام ر ب ي جنتان أ ي قيامه بين ا د ي الله هو ا ل إ ش ك ا ل يا اخوان شوف أ ن الواحد زي ما قلت لكم في ا ل ب د ا ي ة يحسب الحساب للقاء ا أ ن ه سيقف هذه الزبده أ ن ن ا ا ل آ ن لسنا في الدنيا على مزاجنا نعيش وما خلقنا عبثا ً ولن نترك سدى و إ ن م ا لنا و ق ف ة بين هذا الا لن يكون إ ل ا ما قدمنا ولن يكون المصير إ ل ا إ ل ى جنان أ و نيران فمصيرك إ ل ى ا ل ج ن ة ب ر ح م ة الله وبفضله أ و إ ل ى النار بعدله ولا اظلم ربك احدا فعملك ينجيك او يرضيك بعد فضل الله او عدله فيك كل واحد فينا إ خ وذلك ا ن و هذه الدنيا ا ل م ز ر ع ة جنتان وجنتان فاختر لنفسك ما في جنتان ولما قتل حارثه اتت امه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قد علمت منزله حادثه مني فاياك في الجنه اصبر واحتسب وان تاكل أ خ ر ى افعل وافعل قال و هي حكي يا امه حادثه وهابلت اهو جنه واحده هي انها جنان كثيره وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى في الجنه يا اخوان في الجنه في الجنه جعل الله واياكم من اهلها في النعيم المقيم في النعيم في جوار الله عز و جل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أ د و ن أ ه ل ا ل ج ن ة ملكه ملكه يساوي أ و يزيد عن ملك أ ف ض ل ملوك الدنيا عشر مرات تخيل مين أ ف ض ل ملوك ا ل أ ر ض في ا ل أ و ل ي ن و الاخرين ملوك اللي ملكوا ل م م ا ل ك التي ما كانت الشمس تغيب عنها تخيل ملكه يدبلوا تتعب لما تدبر ط ب خلي ثلاثه د ب ل أ ر ب ع ة د ب ل خمسه سته س ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة ع ش ر ة إ ذ ا كان هذا أ ق ل أ ه ل ا ل ج ن ة نعيما فكيف ب أ ع ل ا ه م نعيما كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى و ق ف ة وتحتاج إ ل ى تفكير تحتاج إ ل ى إ ي م ا ن تحتاج إ ل ى إ خ ل ا ص تحتاج إ ل ى علم تحتاج, تحتاج ولكن ل قبل يجب ان يكون لدينا مساعده ومساعده ومساعده أ ومساعده ومساعده ل و ا م س ا ع ا د ة ومساعده ومساعده ومساعده و م س ا ل ن ف س و م ن ا ل ش ي ط ا ا ن و ل ل ه و م س ا ع د ا أ ك و ن قد أ خ ط أ ت فيه بريان ئ وصلى الله على محمد وال م